سيد حسام الموسوي في فوق القنطره يا هو فوق القنطره القنطره القنطره القنطره البطل عنوانه القنطره يا هو فوق القنطره زحانه زحانه هذا عباس البطل علواني علواني ان ترى سي حاضر على حبس البطل عنوان العنوان من فارس مجد حبس القمل ما قدر يتلاوى ويدرهن المرحاله ما قدر يتلاوى ويدرهن <متصفيق> الجبل ما رد فجدم السراب فجدم السراب الجبل مرج فجدم السراب يا سنا بلا الجبل, الجبل مرج فجدم السراب يا سراو اللي يقدر يلق من جسم عباس من سال الخضاب كيف حتى القاع سواها وصال من جسم عباس من سال الخضاب كيف حتى القاع سواها وصال كيف حتى القاع سواها وصال يا فارس حلم الطفانه هذا عباس البطل عنوانه زينه فارس حمل طوفانه البطل عنوانه يا خفوض القنطره سيحان هذا عباس البطل عنوانه يا خفوض القنطره سيحان هذا عباس البطل عنوانه عنوانه هذا بن فارس مضى حتى عباس القمر ويا الشمس يتعاكسون والشمس عكس القمر على البشار <تصفيق> القمر ويا الشمس والشمس عكس القمر البشار بس عشق عباس تعدل ظنون بينا لو قبل القمر يطلع قمر بينا وبيسرق قمر شريانه ديانه هذا عباس البطل عنوانه وانت قالوا المنتج والموزع الوحيد لهذا العمل مؤسسه ابو عماد الاسلاميه كان القمر قدر يتلاوى ويدرعنا برعانا ها ما قدر يتلاوى ويدرعنا يا هون لا كل قطار دا والخروج يا بطل لا تشوف وانت حتنينه بس وين يصحى نوروز مقطع تركض ورا يا هلا يا بطل ذك الثويق حت لي يصون الفحون يصون الفحون مقطع وتركض ورا <تصفيق> تبوس بدم الغمر ندمانه هذا عباس البطل عنوانه تبوس بدم الغمر ندمانه هذا عباس البطل عنوانه سيحان سيحان هذا عباس البطل عنوانه يا فؤاد القنطري سيحان سيحان هذا عباس البطل هادي دريتلاوي درعنا مرحبا هادي دريتلاوي درعنا او فنق اوقنق في العاصيف لا قال يعتني قسنخ من حار من حار تشوف من الجن قفاط لو صحك هتموت حتى القنطره توسعه <تصفيق> قد تموت حقا القنطره طاهب ديوش العدو شجعان هذا عباس البطل عنوانه طاهب ديوش العيد شجعان هذا عباس البطل عنوان عنوان على علوان. القنطره فوق القنطره زحانه aluma le akuma dal ya فوق التوزيع والهندسه الصوتية عماد المله وخالد الحتشامي مونتاج وتصوير عمار المله كلمات الشاعر الحسيني المبدع ابو محمد الحميداوي اداء الرادود الحسيني المبدع سيد حسام الموسوي